وكفتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطاين فأنت بفضل الله تازه وتبذل فبذلك لل ويرفعه أوزارا لحملك تثقلون ويتفر فعل الخير ضبطة خالق لديه محب الخير يسم سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمار حافظ أتعلم فليس بمنطوص ولا يتبدل وربك مذسوق اليدين ويعظم آجر المحسنين ويجزلون ونستدهان البر دون عزيمة فتنفق مما تجتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة سابع سبعة ببرض ظلال العرش يوم يضلل يضلل الرحمن سابع سبعة ببرض ظلال العرش يوم يضلل تصدق في سر فتلك تخبي <تصفيق> عن fis sic ritati te er